يهمو ليجادلوكم وان اطعتهم انكم لمشركون او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه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 وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنُؤْمِنَ مِنْ حَتَّى نُوتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَاتِهِ يصيب الذيِنَ أجرمُ صَغرٌ عن دَ اللهِ وَعذاابُ شدَدد بما كانوا يَيمكرون